ثم ان طلب المفلس والغرماء قال على الغراس والبناء فلهم ذلك وعليهم ضمان ما نقصها القلع وتسويه الحفر لانه نقص حصل بفعلهم لتخليص ملكهم فاشبه المشتري مع الشفيع يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن اشترى أرضا فغرسها اشترى الأرض قبل إفلاسه ثم غرسها ثم تبين إفلاسه وحكم الحاكم بفلسه وقلنا بناء على الحديث الصحيح من وجد متاعه أو عين متاعه عند إنسان قد أفلس فهو أحق بها وهنا وجد الأرض بحالها إلا أنه غرسها إذن فهو أحق بها ثم الغراس هذا إن شاءوا قلعوه يأخذه المفلس والغرماء فإن قلعوه فعليهم تسوية الأرض لأنهم هم الذين أفسدوها لاستخلاص نصيبهم وما يخصهم فيقلعون الغراس وتسلم الارض لصاحبها المالك لها اصلا الذي باعها على المفلس يقول عليهم التسويه تسويه الحفر اشبه المشتري مع الشفيع من المعلوم ان الشفيع إذا شفع في أرض قد بيعت فهو أحق بها إذا صحت له شفعته فهو أحق بها فهو إذن يأخذها من المشتري ثم إن كان للمشتري فيها شيء رفعه المشتري أخذه وعليه إعادة الأرض كما كانت للشفيع الذي يريد أخذها لأنه هو الذي أفسد الأرض من أجل استخلاص ما يخصه نعم. وإن أبو القلع فللبائع دفع قيمته ويملكه وإن أبو قالوا لا نريد أن نقلع الغراس ولا أن نرفع البناء لأن الغراس والبناء يفسد برفعه ويتبرر فنقول للبايع الذي يريد استعادة الأرض أن يدفع قيمة الغراس والبناء ويتملكه نعم لانه حصل لغيره في ملكه بحق فملك ذلك كالشفيعه لان هذا الذي وجد في ارضه وجد بحق اوجده المفلس حال كونه مالكا للارض فهذا العرق ليس بظالم كما تقدم لنا أمس عرق وجد بحق فلا يضيع على صاحبه بخلاف العرق الظالم فليس له حق العرق الظالم يخلع ولو تضرر صاحبه لانه لا ملك له وان ابى ذلك سقط الرجوع لان في وان ابى ذلك هم قالوا مثلا اذا خلعناه تضررنا وانما على البائع ان يرفع ملكنا عن ملكه يقول البائع انا اريد استعاده ارضي اما بناكم وغرسكم هذا لا حاجه لي فيه نقول أنت تقول لا حاجه لك في الغراس والبناء وهم يقولون لا نريد أن نحمله لأنه يتضرر إذن يرجع يبقى البيع على ما كان عليه ولا ترجع فيه بضرر الآخرين وتكون اسوه الغرماء وهذا غالبا ما يحدوه إلى أن يدفع قيمة الغراس والبناء لأن الأرض مثلا إذا كان باعها بمئة وهي فيها غرس مثلا واشترى هذا الغرس عادت أرضه إليه وسلم رأس ماله وإن أبى فقد لا يأتيه إلا عشر أو عشرين أو خمسين في المئة من نصيبه فيذهب كثير من حقه فمن صالحه أن يأخذ الغراس والبناء بقيمتهما نعم لأن فيه ضررا على المشتري ولا يضر المشتري الذي هو المفلس لمصلحه المالك الاصلي لا لا ضرر ولا ضرار يقول عليه الصلاه والسلام نعم ولان عين ماله مشغوله بملك غيره اشبه الحجر المبني عليه هذا قول ولأن عين ماله التي هي الارض مشغوله بملك غيره بحق فإما أن يأخذ هذا الملك بقيمته وإلا يبقى البيع على ما كان عليه أشبه ما لو وجد حجره الذي باعه قد أسس عليه بناء طويل فما يقال يهدم البناء لتأخذ الحجر الذي بعته نعم هذا قول ابن حامد وقال القاضي يحتمل أن له الرجوع لأن شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع إذا كان أصلا إذا كان أصلا إذا كان ملكه اصل والمضاف إليه فرع يعني إذا كان هو يملك العرض والشجر لغيره يقال يقول اخلع الشجر بخلاف ما إذا كان العكس إذا كان هو يملك الشجر مثلا وغيره يملك الأرض فالشجر تبع فلا يكون متبوعا بل هو تبع بخلاف الأرض فهي متبوعة وليست بتبع فإذا كانت الأرض له فالشجر تبع لها يقول القول الآخر أنه له أن يرجع ويؤمر ذاك باخذ ماله المنفصل نعم. كالثوب إذا صبغ مثل الثوب إذا صبغ لأن الثوب أصل والصبغ فرع عنه فلا يقال الثوب يتبع الصبغ وإنما يقال الصبغ يتبع الثوب نعم. فإذا رجع فاتفق الجميع على البيع بيع وأعطي كل واحد حقه فاذا رجع واتفقوا على البيع قال انا ارجع في ارضي ولك الغراس ايها المشتري المفلس أصبح شريكين فيقال تباع الارض والغراس ثم يعطى صاحب الارض نصيب الارض ويعطى صاحب الغرس نصيب الغرس الذي هم الغرماء الغرماء يكون لهم قيمه الغرس وان ابى بعضهم احتمل ان يجبر عليه ابى بعضهم البيع بعضهم قال نعم نبيع والاخر قال لا ما نبيع فيجبر عليه لاجل تخليص ما بينهما وان ابى وان ابى بعضهم احتمل أن يجبر عليه لأنه معنا ينفصل به أحدهما عن صاحبه أشبه بيع الثوب المصبوغ أشبه بيع الثوب المصبوغ فيجبراني على البيع لأجل يأخذ هذا حقه وهذا حقه ما يقال يبقى الثوب مصبوغا بيد أحدهما إذن الآخر ما يستفيد شيئا واحتمل الا لا يجبر صاحب الأرض واحتمل أن لا يجبر صاحب الأرض لأن صاحب الأرض أصل فلا يقال يلزمك أن تبيع وإنما يقال للشجر ما شئت فبيع شجرك على أي شخص يكون شريكا لصاحب الأرض في الأرض ويباع الشجر وحده لأنه ممكن بخلاف الصبغ لأنه يمكن أن يباع الشجر بدون الأرض كما يصح أن يباع النخل مثلا الذي في الأرض بدون العبدون الأرض يباع عليه هذا النخل ما دام موجود فهو يستغله فإذا تلف ومات انتهى ملكه فصل وإن اشترى غراسا فغرسه ثم أفلس فلم يزد فللبائع الرجوع فيه ويقلعه ويضمن النقص فإن أبا قلعه فبذل المفلس والغرماء قيمته ليملكه فلهم ذلك كالتي قبلها وإن اشترى غرسا فغرسه اشترى من شخص نخل مقلوع ثم غرسه في أرض يملكها من هو الغارس المفلس هو الذي اشترى نخلا وغرسه في أرض يملكها ثم تبين فلسه ثم جاء صاحب النخل قال هذه نخلي أنا بعت عليه مئة نخلة هذه هي مئة نخلة مئة ألف مثلا وهذه شجري ما أريد ان أكون مع الغرمى إذا كنت مع الغرمى ما جاء لي شيء فأنا أريد نخلي هذا نقول نخلك هذا مغروس ينظر فيه إن كان زاد من أرض المشتري فلا رجوح حينئذ لأنه زاد زيادة متصلة وإن كان لا ما تغير غرسه قبل عشرة أيام أو عشرين يوما مثلا وجده بحاله فنقول يأخذه ان لم يكن تغير نعم وإن اشترى وإن اشترى غراسا فغرسه ثم أفلس فلم يزد فللبائع الرجوع في قيمته يرجع البائع على المشتري الذي هو المفلس فيما باعه عليه من الناخل نعم ويقلعه ويضمن النقص فإن أبى قلعه فبذل المفلس والغرماء قيمته ليتملكه قال ما أريد قلعه أبى أن يقلعه نعم فبذل المفلس والغرماء القيمة ليتملكه لزمه ذلك يقال أنت بالخيار إن شئت أن قلعه فلك وإن لم تشأ قلعه فالغرماء المفلس وغرمائه يعطونك قيمته وتسحب وان تنسحب منهم فيلزمه احد الامرين نعم. وإن, أراد قلع... وان ارادوا قلعه فلهم ذلك ولا ضمان عليهم وان ارادوا قلعه هم قالوا اخلعه لا نريده فيقول نعم اخلعه لكن الميت تضمنونه لانه يمكن بخلع هذا يموت بعضها نقول لا ما يلزمهم ضمان لانهم اصلا الشراء كان شراء منفصل كان شراء شجر مقلوع مخلوع وليس شجرا مغروسا وانما شجر مخلوع فهم يعطونك اياه كما اخذوه منك ولا يلزمهم ضمان نعم. لأن المفلس اشتراه مقلوعا فلم يلزمهم مع رده كذلك شيء آخر ولا يلزمهم إبقاؤه في أرضهم بغير استحقاق يقولون أنت إن شئت خلعه وإلا نخلعه لك ولا يبقى في أرضنا مستمرا لك لأنه ما يجوز أن يبقى في أرضهم بغير استحقاق إلا إن تواطوا على الأجرة إذا حصل الصلح على أمر ما فلهم ذلك لكن من حيث الإلزام يقول يلزمكم يبقى شجري في أرضكم نقول لا نعم وإن زاد سقط الرجوع في قول الخرقي وإن زاد الشجر يعني كان الشجر اشتريه صغار ثم غرس في هذه الأرض ثم زاد وتحسن كان أول الشجر بعشرة ريالات الآن بعشرين وثلاثين ارتفعت زانت فيمتنع الرجوع لأنه حصل له نماء متصل لا يمكن فصله وعلى رواية الميموني يحتمل ذلك أيضا يحتمل ذلك الذي هو عدم الرجوع فقول الخراقي أنه لا رجوع والميموني رحمه الله يقول يحتمل أن رجوع له لأن في زيادة متصلة نعم. لأن النماء فيه حصل من أرض المفلس النماء من إنزادة هذه الشجر من أرض المفلس فيمتنع حينئذ الرجوع لأنه إذا رجع أخذ شيئا من ثمار أرض المفلس نعم فلم يملك البائع أخذه نعم. ويحتمل أن له الرجوع كما لو سمن العبد من طعامه ويحتمل أن له الرجوع قول آخر قال لما قال لأننا قلنا إذا زاد تلعين زيادة بينة غير مؤثرة في القيم مثل سمن العبد سمن العبد ألا يبيح له الرجوع نقول نعم ما يمنع من الرجوع قال هذا كذلك نمو الشجرة لا يمنع من الرجوع صاحبها فيها لأن العبد سمن من طعام المفلس والشجرة زانت وارتفعت من أرض المفلس وإن اشترى من رجل ارضا ومن اخر غرسا فغرسه فيها فلصاحب الارض الرجوع وفي صاحب الغرس التفصيل الذي ذكرناه فانه ومن, ومن اشترى ارضا من شخص وغرسا من اخر ثم غرس الغرس في هذه الارض ثم افلس هذا الرجل يريد أن يزرع ويتخذ بستان فاشترى الأرض ثم اشترى نخيل ليغرسها فيها وغرسها ثم تبين إفلاسه ثم جاء صاحب الأرض يقول الحمد لله هذه أرضي أنا أريدها وجاء صاحب النخل يقول هذه نخلي أنا أريدها نقول أما صاحب الأرض فله الرجوع لأن أرضه هي هي وهو بدل ما يكون هو المفلس صار هو صاحب الغرس صاحب الغرس ليس كصاحب الأرض صاحب الغرس فيه القولان السابقين هل زاد الغرس أو لم يزد؟ إن زاد زيادة بين فلا رجوع إن كان لم يزد فلاه الرجوع اعد ومن اشترى وإن اشترى من رجل أرضا ومن اخر غرسا فغرسه فيها فلصاحب الأرض الرجوع لأن أرضه بحالها نعم وفي صاحب الغرس التفصيل الذي ذكرناه التفصيل في الزيادة من عدمها النمو اذا كان فيها نمو زائد فلا رجوع واذا لم يكن فيها نمو زائد وانما هي بحالها فله الرجوع نعم فان رجع معا فالحكم فيهما كما لو كان الغرس في ارض المفلس فان رجع معا اتفق الثلاثه البائع الاول رجع في الارض البائع الثاني رجع في الغرس والمفلس وافق على هذا اصبح صاحب الارض مع صاحب الغرس كصاحب الارض الاول مع المفلس ان رضي البائع الارض بشراء النخل من الاخر اشتراها ان اتفقا على بيعهما معا ويقتسمان القيمه على حسب ملكيهما صح هذا ان طلب احدهما امرا والاخر اراد البقاء فيجبر من اراد البقاء على ما طلب الاخر لان فيه تخليص ملكيهما من بعض والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل اغتسلت ونسيت جزءا من يدي وبعد أن خرجت لبست ملابسي وتذكرت أنني لم أغسل جزءا من يدي فغسلته فهل ما فعلت صحيح وهل يؤثر على غسلي يقول انه اغتسل وبعد خروجه من مكان الاغتسال وجد في جسمه شيئا غير مغسول فما الحكم هل يغسله وحده أم يعيد والجواب إن كان غتساله عن جنابه فعليه أن يغسل الجزء الذي لم يغسل ويكفيه وإن كان غتساله عن غير جنابه وكان ما المتروك هذا من اعضاء الوضوء فعليه اعاده الوضوء لان الاغتسال من الجنابه لا يشترط له ترتيب ولا موالاه لو غسل جزء جسمه الاعلى ثم بعد ساعة أو أكثر غسل الجزء الأسفل صح وكذلك العكس. بخلاف الوضوء لو توضأ وغسل وجهه ويديه ثم فصل وأكمل بقية وضوءه قلنا ما صح الوضوء لأنه يلزم في الوضوء الترتيب. ألا يغسل عضوا قبل الذي قبله والموالات بحيث لا يترك عضوا حتى يجف الذي قبله وأما إذا كان الاغتسال من جنابه فلا حرج ولا بأس أن يغسل الجزء الذي لم يغسله فقط واغتساله صحيح يقول السائل ما حكم لباس الاحرام على هذه الطريقة وضع الجيب في نفس الاحرام ووضع إزاره في نفس الاحرام ووضع دبوس هذا ما يصح لأنه يكون بمثابة القميص إذا فصله على قدر جسمه ودبس الباقي أصبح كالقميص والمحرم مأمور من التجرد من المخيط وليس المراد بالمخيط فقط مثلا ما في خياطة وإنما هو ما خيط على قدر العضو فلا يلبس الفنيله ولو لم يكن فيها خياطة مثلا ولا يلبس السروال ولو لم يكن فيه خياطة وإنما صمم كذا فما يلبس ما فصل على قدر العضو يقول السائل ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من المخلوقين لا يجوز الحلف بالأبوين ولا بالكعبة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأحد من الملائكة ولا بأحد من الرسل وإنما الحلف بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته كالرحمن العزيز الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر أسماء الباري جل وعلا فما يجوز الحلف إلا بالله او باسم او صفة من صفاته سبحانه وتعالى ولما لان الحلف بالمخلوق شرك كيف كان شرك لان المرأة اذا حلف بشيء ما فقد اعطاه منتهى التعظيم ولا يجوز لمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا لمستحقه وهو الله تبارك وتعالى يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لان أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا فالحلف بغير الله شرك أصغر وقد يتطور ويعلو حتى يكون شرك أكبر والعياذ بالله إذا وقع في نفس الحالف أن من حلف به يعطيه منتهى التعظيم فقد أشركه بالله تبارك وتعالى وذلك شرك أكبر والغالب في من يحلفون بغير الله أنهم يعطون هذا المحلوف به منتهى التعظيم بل يعطيه أعظم مما يعطي الله جل وعلا من التعظيم لان الكثير منهم اذا طلب منه الحلف بالله ما يبالي يحلف بالله صادقا او كاذبا ما يبالي واذا طلب منه ان يحلف بسيده او من يعتقد فيه الولايه او من يعبده من دون الله ما يحلف الا لو كان صادقا لو كان كاذب ما يحلف لأنه يخاف من سقوة من حلف به كاذبا والعياذ بالله وهذا شرك أكبر يقول السائل عند الانتهاء من الطواف بعد اذان الفجر هل أكتفي بركعتي الطواف عن ركعتي الفجر نعم يجوز أن تنوي بالركعتين بعد الطواف سنة الطواف وسنة الفجر راتبة الفجر وإن صليت سنة الطواف أولاً ثم صليت راتبة الفجر ثانيا فحسن وهذا يقول اعمل في بنك ربوي منذ سنوات هل عملي حلال ام لا والجواب ان كان ان كنت تكتب المعاملات الربوية أو تشهد عليها فلا يحل لك هذا العمل لأن من يكتب المعاملات الربوية أو يشهد عليها ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسة آكله وموكله وشاهديه وكاتبه فإذا كان المرء يشهد أو يكتب فهو ملعون ولا يحل له أن يعمل في مجال يستحق فيه لعنة الله والعياذ بالله